إلا أن تأتيه الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتيهم يوم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل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 رَكُدِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا ٱلَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا لست منهم جاء إنما من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزي وهم لا يظلمون إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا من جاء بالحسنة فلا ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون صدق اللَّهُ العظيم